لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 أرسله معنا غدي يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أيه كله الذب وأخاف أيه كله الذب وأنتم عنه غافلون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 وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا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 وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ إِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا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 وقال للذي ظن أنه ناجم منه مذرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين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 يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضرو وأخرى بسات لعلّي أرجع لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سب له إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يم بعد ذلك 70 شداد كل ما قدمتم لهن الا قليلا الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغوث الناس وفيه يعصون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم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 إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِين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 فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَ يَا أَبَانَ مُنِعَ مِنَ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَ نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ قال هل آمنكم عليه إلا كم أنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولم ما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخونا ونزداد كي لبعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تأتون موفق من الله لتأتنني به لتأتنني به إلا أي يحاط بكم فلما آتوه موفقهم قال الله على ما نقول وكيل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 وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله شيئا ما كان يغني عنهم من الله شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنى ليوسف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 يَسْرِقُ فَقَدْ سُرِقَ أَخُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ إِنْ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا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 فَلَمَّا سَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاؤُكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتُمْ فِي يُوسُفَ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 يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه وجئنا ببضاعه مزجته فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين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 الندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ دَخُلُوا مِصرَ وَقَالَ دَخُلُوا مِصرَ إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ آمِنٌ وَرَفَعَ أَبَوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرَّوْا لَهُ سُدُجَةَ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 وَجَعَلَ بَيْنكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مَنْ بَعْدَ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وبين إخوتي. إن رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هو العليم الحكيم.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 تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوح الىهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم